Bismillah, herra Roachman, herra Roachman, Adiflah, Aha, sebenä, suu وَنَقَذَفْتُهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَذِينَ صَدَقُوا فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا تأم يحكمون من كان يرجو لقاؤ الله فإن أجل الله لا آت من كان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 ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَالصَّيْنِ إِنْ سَأَنَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلناهم في الصالحين ومن الناس لي يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ في الله فإذا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئى جاء نصر من ربك لا يقول إلا مَعَكُمْ معكم أو ليس الله بأعلم بما في خدور العالم ولا يعلم إلا الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنه لكاذبون ولا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترن. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسه نعاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى رَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ مَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسير يُنْسِرُونَ فِي الْأَرْضِ فَنُجُرُ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ مُنْشِئُ النَّشْأَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمُ من يَشَاءُ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 ثم يَوْمَ القيامة يكفّ بعضكم ببعض ويَلْعَنُ بعضكم بعضاً وما أوكُم النار وما لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُقَمَ وَقَالَ إِنِّي مُهَادِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ عزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا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 اننكم لتاكلون الرِّجال وتوقعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله الا ان قالوا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 هو أعلم بمن فيها، لم نجِنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين، ولما أن جاء أتغسلنا لقلسي أبهم وضاق بهم, بهم ذرع.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 رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وَإِنَّا مَدِينًا أَقَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 ساب البينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين هكلا أخذنا بذل به فمنهم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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من خبره من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا أنزل عليه آيات من ربه إنما عند الله قل إنما ما أن نذير مبين أو يكفهم أننا أزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك رحمة وذكر لقوم يؤمنون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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَنًّا لَّجَأَهُمْ الْعَذَابُ وَلَا يَكُن لَّهُمْ دَاعَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 وهو السميع العليم ولئن سألتهم من فلَقَ السماوات والأرض وسَخَرَ الشمس والقمر وسَخَرَ الشمس والقمر لا يقولون إلا الله فإنَّا يُفْكُون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 اَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ لِلَّهِ بَلْ أكثرهم لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلا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 أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهديا لهم سبلنا وإن الله مع المحسنين